يسأل أيان يوم القيامة فإذا بريق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وَزَرَ إلى ربك يومئذ المستقر يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ ألقى لا به لسانك لتعجل به أَنَّ قَضَاءَ لا حَتَّىٰ أَتَاهُ الْيَقِينُ لَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ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 ان يمننا ثم كان علقتا فخلق فسوى فجعله منه الزوجين الذكرا والانثى اليس ذلك بقادر على